بعض الشبهات المتعلقه بمساله التكفير العادر صوره الشبهه التي يريدها بعض الناس وهي اعتراض على الاستدلال بايه المنتحنه ان قوله تعالى كفرنا بكم كفرنا بكم في ايه المنتحنه ليس معناه كفرناكم ليس معناه كفرناك ونحن قلنا هو بمعنى كفرنا بكم اي كفرناكم كفرنا بكم اي اكفرناكم كلها ب بمعنى واحد ترى المعترض بان هذه الجمله كفرنا بكم لا تدل على تكفير فاعل الشرك الاكبر حنا اذا يترتب على ذلك انها ليست داخله في مفهوم مله ابراهيم ولا في مفهوم الكفر به بالطاوت اذا اخرجه من حيث الدلاله يريد الخرج من حيث التركيب لان مله ابراهيم له معنى مركب كالايمان والكفر بالطاغوت كذلك له معنى مركب كالايمان هنيد جزء منه اعتقاد كفر المشركين ومن الادله والادله كثيره ومن الادله آيه الممتحينا كفرنا بكم اي كفرناكم وهذا اعترض من كان بعضهم يجعلهم من لوازم الكفر به بالطاغوت قد بينا ذلك فيما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 وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنا بنا وإليك المصير هذه الآية هي العصر في, في الباب والمسألة من حيث هي تكلمنا فيها بما فيه الكفاية في شرح رسالة عصر دين الإسلام وقاعدته وهنا تكلمنا فيها بما فيه الكفاية في شرح رسالة عصر دين الإسلام وقاعدته نصوب الحديث حول الشبهه ذاتها فقط وما يتعلق بها وهي لفظ كفرنا بكم وما يتعلق بها من حيث ان هذه الايه تفسير لمعنى الكفر بالطاغوت هذا اولا وثانيا لقوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت وثانيا ان البراءه من المشركين لا تصح الا بتكفيره هذه ثلاث مسائل تتعلق بهذه الايه واما ما يتعلق بتمامها فقد مر معنا فنقف ابتداءا مع اللفظ ذاته كفرنا بكم عندنا في هذه الايه كما سمعت عده خطابات متكرره عده خطابات متكرره بكاف الخطاب كفرنا بكم بلغت 9 في الايه يعني 9 كافات للخطاب والمتعلق بمسالتنا اربعه منها قال تعالى قد كانت لكم انتم ايها المؤمنون اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براءو منكم هذه الثانيه ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم هذه الثالثه وبدا بيننا وبينكم العداوه هذه الرابعه والبقيه هذه لا علاقه لها بمسالتنا والمخاطب هنا في هذه الاربعه الاعيان المخاطب الاعيان لا المعاني لان الخطاب تاره يتوجه إلى, الى العين الى الشخص هذا هو الاصله وهذا هو الاصل, الأصل وتاره يتوجه الى الى المعنى ويعبر عنه اهل المجاز بانه مجاز كما لو خاطب الليل الا ايها الليل الطويل الا انجلي هذا خطاب للليل وهو ليس محلاً لي للخطاب لأنه لا يعقل حينئذ هذا يعتبر مجازاً يعتبر مجازاً عندما يثبت المجاز وأما العاصل فالخطاب يكون لي للعين ولو نظرت وتأملت في السورة من أولها لوجدت لو أن الخطابات فيها إلى هذه الآية لوجدت لو أن الخطابات كلها متعلقة بي بالأعيان بالأشخاص وثقيل بالعين والشخص معناه ان الحكم هنا منصب على على التنزيل لا على تاصيل معنى الكفر لا على تاصيل معنى الايمان وانما البحث في نازله وقعت ولذلك هذه الايه ايه من سوره الممتحنه ومعلوم ان سوره الممتحن نزلت بسبب قصه حاطب حينئذ هذه الكافات كلها متعلقه ب بالاعيان قال تعالى يا ايها الذين امنوا هذا نداء ب بوصف الايمان بوصف الايمان يا ايها الذين امنوا بمعنى ايها المؤمنون بمعنى ايها المؤمنون لا تتخذوا عدو وعدوكم اولياء لا تتخذوا نهي والواو هنا تفسر بالمؤمنين السابقين الخطاب حينئذ لي لشخص والواو ضمير ومحل الضمير في اصله هو العين لا تتخذوا عدو وعدوكم اولياء اي اعدائي واعداءكم والعدو هنا المراد به معن او عين عين لا شك والاصل في العدو هنا ان المراد به مشرك العرب فهم اعيان وهم كفار ومع ذلك لم يعبر بالوصف الشائع وهو الكفر والشرك لم يقل لا تتخذوا المشركين ولم يقل لا تتخذوا الكفار وانما قال لا تتخذوا عدو وعدوكم اولياء قال اهل البلاغه فيه تهييج بمعنى تحريك المشاعر والنفس والا الاصل ان يقال الكفار والمشركين قال لا تتخذوا عدو وعدوكم اولياء نصب المفعولين ب تتخذ عدو مفعول اول اولياء هذا بالنص مفعول ثان أي أعدائي وأعدائكم وهم مشركوا قريش قال القرطبي السورة أصل في النهي عن مولاة الكفار السورة في أصلها بسبب نزولها في متعلقاتها أصل في النهي عن مولاة الكفار قال تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا تلقون أنتم أيها المؤمنون الواو كناية إليهم إلى عدوي وعدو الذين هم كفار وعدو والمشركون تلقون اليهم بالموده وقد كفروا احدثوا الكفر والواو هذه واو الحال والحال انهم كفروا والواو تصدق بعدو وعدوكم وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وانياكم ان تؤمنوا بالله ربكم ان كنتم خرجتم جهادا في سبيله وابتغاء مرضاته كل الضمائر تفسر به السابق اما اهل الايمان واما اهل الشرك والكفر ان كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون اليهم بالموده اليهم الى عدو وعدوكم وانا اعلم بما اخفيتم وما اعلنتم ومن يفعله منكم اي ذلك الاسرار فقد ضل سواء السبيل ايث قفوكم الواو معينه اشخاص يكون لكم اعداء ويبسطوا اليكم ايديهم ولسنتهم بالسو وودوا لو تكفرون كلها ضمائر كلها ضمائر والضمير انما يستعمل ابتداء في في الاعيان والاشخاص ثم قال لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامه يفصل بينكم الله بما تعملون بسيط قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذا اولا جاء ما يتعلق بي قصه الحاطب ثم احالهم على التاسي بابراهيم عليه السلام ولذلك قال القرطبي لما نهى عز وجل عن ولاه الكفار ذكر قصه ابراهيم عليه السلام ثم مناسبه او لا ثم مناسبه هؤلاء كفار هؤلاء كفار ماذا صنع ابراهيم البراءه والتكفير البراءه منهم والتكفير اذا الواجب عليكم يا من تنتسبون الى الايمان ان تتاثوا بابراهيم عليه السلام في البراءه والتكفير قال القرطبي لما نهى عز وجل عن ولات الكفار ذكر قصه ابراهيم عليه السلام وان من سيرته من سيرته وتحقيقه ما امره الله تعالى بالاسلام العام وان من سيرته التبرؤ من الكفار أن تبرأ من الكفان وسيأتي أنه لا براءة إلا بالتكفير إلا به بالتكفير أي فاقتدوا به وأتموا إلا في استغفاره لأبيه قال والإسوة والأسوة ما يتأسى به مثل القدوة والقدوة معنى واحد قال ويقال هو إسوتك أي مثلك وأنت مثله تها كلام القرطبي إذ قالوا لقومهم إذن إبراهيم والذين معاه قد عرفنا أن الذين معهم الأنبياء على الصحيح وأتباعوا الأنبياء تبعوا للأنبياء لأن يخالفوا فالتفسيران محلهم واحد لا فرق بينهما ماذا قالوا إذ قالوا لقومهم إن براء أي قوم الكفار إذن الضمير هنا يفسر بماذا بالكفار وهذا واضح بيّر إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم ايوا الكفار كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم انتم ايها الكفار العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده الا قول ابراهيم لابيه لا استغفرن لك ما املك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم الى اخر السوره اذا منذ ان افتتحت السورة إلى قول كفرنا بكم وما بعده كل الضمائن هنا والخطابات متعلقة به بمعنى واحد وهو ما يتعلق به الكفار والمشركين لم يكن ثم سياق انتقل فيه من وصف العدو المشترك بين المؤمنين والعدو لله تعالى إلى المسلمين ثم بعد ذلك انتقل الوصف لم يكن كذلك بل منذ ان افتتحت الصوره فالمراد بها ما يتعلق به بالكفار اذا هذا باعتبار السياق والسباق ولا يخفى على صغار طلبه العلم ان الكاف هنا ضمير كفرنا بكم كفرنا بكم ضمير اولى ضمير اذا اسم ام حرف الضمير لا يكون للاسم والكاف قد تكون حرفيه وقد تكون اسميه يعني قد تخرج الى الى حرفيه ولكن المراد هنا انها ضمير واذا ثبت انها ضمير فهي فهي اسم والضمير من المعارف صحيح من المعارف اذا المعرفه ما عين مسماه والنكره ما كان شائعا اذا الضمير من المعارف وهو معرفه والمعرفه ما عين مسماه لذلك قلنا الاصل في فهم الخطابات هنا التعيين هذا هو الاصل وحقيقه الضمير كما قال ابن مالك في التسهيل وشرحه الجزء الاول صفحه 120 هو الموضوع لتعيين مسمه هو الموضوع لتعيين مسمه تستفيد من معرفه ما يتعلق بالضمير قران نزل باللسان العربي المبين لن يفهم الا بلسان العرب اذا الضمير ما حقيقته ان يكون معينا لمسمه هذا الاصل لانه يشترك مع العلم ومع اسم الاشاره والموصوف في التعيين لابد ان يكون المخاطب معينا والا ما صح لو كان شائعا لما صح الخطاب لابد ان يكون معينا اذا قال هو الموضوع لتعيين مسماه مشعرا مشعرا بتكلمه او خطابه او غيبته لان الضمير لا يخرج عن هذه الانواع الثلاثه اما خطاب واما تكلم واما غيبه والذي معنى هنا الخطاب قال قال في شرح شرح التسهيل ابن مالك المراد بالتعيين جعل المفهوم معاينا للسامع معاين ابو دين يكون حاضرا هذا الاصل فيه او في حكم المعايه هذا الذي يعبر عنه بباب المجازات ان ينزل الغائم منزله الحاضر فيخاطبه ان ينزل الغائم منزله الحاضر فيخاطبه وقد لا يكون المخاطب عاقلا كلي صح هل يدي يخاطبه نزله منزله العاقل او الغائب ينزله منزله الحاضر هذا يعتبر مجازا عند اهل المجاز قال المراد بالتعيين جعل المفهوم معاينه للسامع او في حكم المعاينه وقال ايضا ابن مالك في شرح الكافيه الشافيه الجزء الاول صفحه 255 والمضمر والضمير المضمر والضمير اسم ان المسمى واحد اسم ان لما وضع من الاسماء اسم ان لما وضع من الاسماء لمتكلم او مخاطب او غائب متميزا بنفسه كانك وانه هذا تميز بنفسه يعني مستقل لا يحتاج الى دلاله او بمصحوبه كان انا انا تعلم انه لمتكلم اذا سمعته من المتكلم ثم قرينا تدل على المتكلم وماذا النطق به فاذا قلت انا عن المتكلم اذا التكلم الذي هو الحضور باعتباري الناطق هو الذي اعتبر قرينه في فهم لفظ أنا للدلالة على التكلم قال أو بمصحوبه كأنا وأنت وإياي وإيانا وفعلت, وفعلت وفعلت وفعلت وذهبا وذهبا فإن مصحوب الألف الدالة على حاضرين الأمر والمضارع ذو تاء الخطابة ومصحوب الألف الدالة على غائبين الفعل الماضي والمضارع ذو لي يعني بعضها قد يدل عليه بحرف يتصر بالفعل والهي يضرب أنت هو إذن من أين عرفت بليا تضرب هو يصح لا يصح هي لا إشكال فيه تضرب أتى هنا للخطاب أنت ويستعمل لي الغائب المفرد تضرب هي لكن تضرب هو هذا لا يصح يضرب أنت هذا لا. لا يصح إذن عرفت بالدلالة على الغيب وعلى الخطاب هنا بقلينة اتصلت بي بالفعل ومن الضمائر ما معناه واحد واعرابه مختلف وهو لا يشترك فيه الرفع والنصب والجر قال ابن الحاجب في الكافية صفحة 32 والمضمر ما وضع لمتكلم او مخاطب او غائب تقدم ذكره لفظا او معنى او حكما وهذه الثلاثه كلها انواع لضمير الغيبه لابد له من, من مفسر والقاعده عند النحاة وبحثنا اللغوي محظ هنا القاعده ان كل ضمير لابد له من مفسر لانك اذا قلت انا هو هي اياي ايانا هذا فيه شيء من الاشتباه والاجمال وحينئذ لابد من شيء يفسره لابد من شيء يفسره ان كان ضمير تكلم فالمتكلم القرينه التي عبر عنها ابن مالك بالاصحاب ان كان لمخاطب لابد من حضوره هذا الاصل فالحضور باعتبار المخاطب هو قرينه للدلاله على الخطابه اذا باعتبار التكلم المتكلم وباعتبار المخاطب المخاطب حينئذ صارت قرينه للدلاله على كل منهما بقي ماذا الغيبه ولذلك لابد من لفظ سابق اما من جهه المعنى واما من جهه اللفظ واما من جهه القرينه وليس بحثنا فيه الغيبه قال ابن هشام في شذور الذهب في كلامه في المعاني صفحه 175 واقول لا بد للضمير من مفسر يبين ما يراد به لا بد للضمير من مفسر يبين ما يراد به فان كان لمتكلم او مخاطب فيفسره حضور من هو له لا بد من حضوره هو بمعنى انك موجود فوجودك وحضورك هو الذي يفسر الضمير مع اين اذا التكلم باعتباره الناطق والمخاطب اعتبار الشخص ذاته وان كان لغائب فمفسره نوعان لفظ غيره الى اخر كلامه اذا كفرنا بكم الكاف هنا ضمير فحينئذ يلزم من ذلك لبيان حقيقه نوع الضمير انه ما يعين مسماه فيشترك مع سائل المعارف هذا يدل على ان الخطاب انما هو للي معين حضور المخاطب ابراهيم عليه السلام كفرنا بكم المشركين او منزله الغاء منزله الحاضر حينئذ نجعل هذا الخطاب نجعل هذه الكاف للدلاله على الخطاب وحضور المخاطب قرينه على على ذلك اذا علمت هذا فنقول انك فرنا بكم كفرنا بكم هي اكثر ناكم في المعنى هي نفسه لا فرق بينهما عند اهل اللسان العربي وهي كذلك كفرناكم المعنى في اصله متحد المعنى في اصله متحد وجه ذلك من جهه قواعد اللغه العربيه اذا قلت كفر زيد كفر زيد الاستنباط من النص لابد له من من قواعد اصول صحيح ام لا مسلم اولى فالنظر حينئذ هل المستنبط قاعده اصوليه او حكم شرعي يتعلق به الفقيهات او العقائد او بقاعده لغويه فالنظر حينئذ باعتبار نوع البحث فان كان بحثنا في الفقهيات فلا بد من قواعد الاصول واذا كان بحثنا في ما يتعلق باللغويات فلا بد من قواعد اللغه هذا الاصل اذا اردت ان تفهم الجمله فعليه او جمله اسميه ماذا تصنع تاتي بماذا ما ليتم الواجب الذي هو واجب او تقول هذا فعل وهذا فاعل والى اخره وتعرب صحيح او لا فالنظر حينئذ بهذا الاعتبار نحن بحثنا ابتداء قبل النظر فيما يتعلق بكون هذه الايه تفصيلا للكفر بالطاغوت بحثنا لغوي بحت محض لا علاقه لنا باي شيء اخر نريد ان نقف مع هذه الجمله كفرنا بكم كيف نفهمها بلسان العرب دعك من مساله كونها جزءا من الكفر بالطاغوت او انها داخله في مفهوم مله ابراهيم او غير ذلك هذا بحث آخر وإنما بحثنا فيما يتعلق به القواعد اللغوية حينيذن نقول إذا قلت كفر زيدنا نحن نريد أن نمهد وبعد ذلك نذكر الأصول كفر زيدنا فعل, فعل وفاعل جملة فعلية لأنها مصدرة به بفعل ماضي كفر زيدنا مذلولها الإخبار الماضية عن وقوع الكفر من زيد في الزمن الماضي هذا الذي يفهم لسان العرب قام زيد مدلولها ما الذي يستفيده المخاطب ما الذي يفهمه ما الذي يدركه العقل من هذه الجمله قام زيد الاخبار ليس عندنا انشاء ليس عندنا امر قم يا زيد امر طلب لكن قام زيد هذا فيه ماذا فيه اخبار عن ايقاع او وقوع او احداث القيام من زيد في الزمن الماضي يقوم زيد في الزمن الحال والمستقبل قم يا زيد هذا فيه طلب اذا فرق بين جملتين هنا كفر زيد فعل وفاعل مدلولها الاخبار عن وقوع الكفر من زيد في الزمن الماضي او قيام الكفر بزيد فهو كافر فهو فهو كافر صحيح فهو كافر لكن الدلاله على كونه كافرا هذه بدلاله اللزوم ليست بدلاله الوضع ولذلك مرة معنى التقرير هذه القاعده كل حدث لابد له من من محدث فاذا قام الوصف بزيد لابد من اشتقاق الى اخره هذه قواعد في هذا المقام هنا قاعده لغويه وهي مدلول عليها بدلاله اللزوم ومعلوم ان دلاله اللزوم دلاله عقليه كما ان الاحكام الشرعيه تثبت بالدلاله الوضعيه بنوعيها المطابقه والتضمن وبالدلالة اللزمية وهي دلالة عقلية كذلك الأحكام اللغوية تثبت بالمطابقة والتضمن ودلالة اللزم ولذلك مر معنا مراراً أن هذه الدلالات الثلاثة تدخل في كل فن ولذلك يبحثها أهل البيان البلاغة ويبحثها أهل الأصول ويبحثها كذلك المناطق التي هذه العلوم الثلاثة تعتبر أساساً فهي تبحث في اللغة وتبحث عند الأصوليين وتبحث كذلك عند المناطق المناطقه المناطق ميزان عقلي واهل اللغه ميزان لفظي اجتمعا الميزنان وبحثوا هذه المساله اذا كفر زيد مدلول الخبر عن قيام الكفر بزيد او احداث زيد للكفر فهو كافر كقولك جلس زيد مثلها نحن نريد ان نمثل بماذا كفر زيد لان البحث فيه مدلولها الاخبار عن وقوع الجلوس من زيد في الزمن الماضي فهو جالس وسواء عبرت بالوقوع أو بالإيقاع أو بالإحداث معاني قريبة يعني ثم خلاف عند النحات هذه الجملة كفر زيد ومثلها جلس زيد للإخبار عنه يعني فائدتها الإخبار أخبرت أنت أيها المتكلم عن قيام الكفر بزيد وعن إحداث زيد للكفر لأن الفعل للصلاح في المعنى صفة الفعل للصلاح في المعنى في المعنى صفه قام زيد زيد قائما كثر زيد زيد كافر كل منهما بمعنى الاخر وان كان ثم خلاف من حيث تمام المعنى فكل فعل الاصلاح فهو في المعنى صفه صحيح هذا الفعل الاصلاحي اما الفعل اللغوي فهو واضح بين لان المراد به المصدر والصفه تقتضي موصوفا لانه حدث وكل حدث لا بد له من ممحدث لكن تابع هنا لكن لا تدل هذه الجمله كفر زيد على انك نسبته الى الكفر وانما فائدتها ماذا الاخبار عن وقوع الكفر منه لان زيد باعتبار الكفر له صفتان صفه ان يوقع هو الكفر ولا علاقه لك انت به فهو خارج عنك وثم صفة اخرى اريد ان ادلل على اني انا الذي نسبته الى الى الكفر ففرق بين الجملتين فرق بين النسبتين نسبة تقتضي ان يحدث زيد الكفر بقطع النظر عن اعتقادي او ان احد نسبه الى الى الكفر هذه مسالة اخرى المسالة الثانية وهي ان يكون المتكلم هو الذي نسبه الى الى الكفر فرق بين النوعين والاذا اذا كفر زيد هذه الجمله تدل على اتصاف زيد بالكفر ولا تدل على اني انا نسبته اليه الى الكفر وفرق بين الصورتين لكن لا تدل هذه الجمله على انك نسبته اليه الى الكفر او جعلته جالسا مثلا لانه في الاول هو الفاعل وفي الثاني لا يختلف اذا قلت كفر زيد زيد ما اعرابه فاعل اذا اردت ان تنسبه انت الى الكفر حينئذ صار زيدا ماذا مفعولا به وفرق بين الفاعليه والمفعوليه الفاعليه فيها احداث والمفعوليه فيها ايقاع وقع الشيء عليه ففرق بين النوعين او لا فرق بين النوعين اذا كفر زيد زيد فاعل فهو الذي احدث اذا لم يحدثه احد ولم يلصق به احد هذا الوصف ثانيا ثم من يصفه بذلك الوصف فرق بين الصورتين فرق بين الصورتين فالاول فاعل كفر زيد وفي الثاني نسبتك اياه الى الكفر صار في المعنى مفعولا به وفرق عند النحاة باطباق الفرق بين الفاعليه والمفعوليه والفعل اللازم كفر زيد لا يتعدى بنفسه لا ينصب بنفسه مفعولا به وانما لا بد من ها لا بد من شيء يتعدى به لا بد من شيئين يتعدى به فاذا اردت افاده النسب النقل كفر زيد من كونه دال على احداث الكفر الى كونك نسبته الى الكفر حينئذ نقول ماذا اكفرت زيدا اذا فرق بين كفر زيد وبين اكفرت زيدا انظر زيد في الاول مرفوع وبالثاني منصوب كل منهما دال على الاحداث وعلى النسب الا ان الاول لا علاقه للمتكلم به هو الذي كفر كفر زيد هو الذي كفر لكن اعتقاد النسبة وانك اضفت اليه هذا الوصف هذا قدر زائد على كفر زيد ففرق بين الجملتين والعجم لا يفرق بين الامر كفر زيد اكفرت زيد كفر زيد اكفرت زيد هذه تحتاج الى اعمال الذهن ليس مجرد قواعد تحفظ من اجل ان يصل الى المعنى وادراك المعنى الحقيقي فاذا اردت افاده النسبه انك انت الذي نسبته الى مصدر ما دل عليه الفعل كفر زيد قلت اكفرت زيد ما الفرق بينهما جئت بالهمزه هذه الهمزه تسمى همزه النقل همزه النقل تزاد على الفعل في اوله فافكر على وزن افعل اكفرت اكفر زيد صار على وزن افعل والهمزه هذه في افعل تدل على النقل بمعنى انها صيرت الفاعل مفعولا صيرت الفاعل مفعولا قلت اكفرت زيدا جئت بالهمزه فصار الفاعل مفعولا والمعنى نسبته الى الكفر فقلت كافر هذا المعنى الذي يسنبط من هذه بل لا يسنبط بل هذا المعنى مدلول عليه بدلاله المطابقه لذلك قلت لك كافر زيد يدل على كافر لكن بدلاله اللزوم واما اذا رت الدلاله عليه بالدلاله اللفظيه حين ان جئت بالهمزه قلت اكفر زيدا اقول ماذا كافر كل منهما كافر كلكن الاول مدلول عليه بدلاله اللزوم بدلاله عقليه والثاني مدلول عليه وضعا دلاله لغويه فقلت كافر قال المستر باذي في شرح الشافيه الجزء الاول صفحه 249 ومعنى التعديه ان يصير ما كان فاعلا للفعل الثلاثي مفعولا لافعل ان يصير ما كان فاعلا للفعل الثلاثي كفر صيره ماذا زيد. زيد هذا للفعل الثلاثي كفر صيره ماذا صيره مفعولا لافعله كفر زيد زيد فاعل فصار مفعولا به لافعل اكثرت زيدا اكثرت زيدا موصوفا بأصل الفعل وفي كل منهما موصوفا بي بأصل الفعل كفر زيد موصوف بالكفر وأكفرت زيدا موصوفا بي بالكفر لا فرق بينهم إلا أن النسبة هنا تكون ماذا؟ بدلالة النطق نحو جلس زيد وأجلسته قال في المصباح المنير وأكفرته إكفارا جعلته كافرا أو ألجأته إلى الكفر وهذا مما لا خلاف فيه يقول اكفرته اي نسبته الى الكفر قال لكميت قال الكميت وطائفه قد اكفرتني يعني نسبتني الى الى الكفر كميت قديم وطائفه وطائفه وطائفه قد اكفرتني بحبكم وطائفه قالت مسيء ومذنب قال ابو علي الحسن بن احمد ابن عبد الغفار في الحجه للقراء السبع في تفسير هذا البيت الجزء الثالث صفحه 97 اين نسبتني الى الكفر يعني هذه الطائفه اين نسبتني الى الى الكفر فقالوا ماذا فقالوا كافر نسبتني الى الكفر يعني ماذا كافر وقال ايضا قال احمد بن يحيى وهذا مذكوره الجزء الثالث صفحه 304 وقال احمد بن يحيى كان الكسائي الكسائي يحكي عن العرب اكذبت الرجل اكذبت الرجل اذا اخبرت انه جاء بكذب وكذبته اذا اخبرت انه كذاب فقوله اكذبته اذا اخبرت انه جاء بكذب كقولهم اكفرته اذا نسبوه الى الكفر اذا هذا تنصيص على ان اكفر بالهمزه همزه النقل يدل على ماذا على النسبه وفسر هذه النسبة بكونها أن تنص على أنه كافر فترده إلى أصل المصدر الذي هو الكفر وتأخذ الاسم فيكون مدلولا عليه به الهمزة هنا باعتبار الدلالة اللغوية فتقول أكفرته أي قلت كافر قال أكفرته إذا نسبوه إلى الكفر وكذبته وأخبرت أنه كذاب مثل فسقته إذا أخبرت أنه فاسر وقال القرطبي في تفسير سوره القاف ناقلا عن الجوهري واجبرته على الامر اكرهته عليه واجبرته ايضا نسبته الى الجبر كما تقول اكفرته اذا نسبته الى الى الكفر هذا كله تنصيص على ان اكفر بمعنى النسبة قال الثعلبي في تفسيره الجزء الثاني صفحه 236 وقال الزجاج وغيره هو من قول العرب أكرهت الرجل إذا نسبته إلى الكره كما يقال أكفرته وأفسقته وأظلمته إذا نسبته إليه فقلت كافر وقلت فاسر وقلت ظالم وذكر ابن عصفور أن من معاني أفعل أفعل أكفر من معانيها التسمية فقال كما في الممتع الكبير في التصريف صفحة 128 والتسمية كقولك أكفرته أكفرته واخطاته اي سميته كافرا ومخطئا سميته كافرا ومخطئا وهذا من من احسن ما يقال في صيغه افعل انها للتعديه وتقتضي التسميه قد نص صيبويه كذلك على هذا المعنى ان افعل تاتي للنسبه وتاتي للتسميه فعينئذ كلها تكون متداخله يتعدى الفعل بها عن رفع الفاعل الى نصبه فيصير الفاعل مفعولا وكذلك التسميه باصل المصدر مع النسبه يكون منطوقا به اكفرته يعني قلت كافر وذكر من معاني افعل الجعل وفسره بقوله صفحه 127 فالجعل على ثلاثه اوجه احدها ان تجعله يفعل فقولك اخرجته وادخلته اي جعلته خارجا وداخلا والثاني أن تجعله على صفة كقولك أطرته جعلته طريدا والثالث أن تجعله صاحب شيء نحو أقبرته جعلت له قبرا إذا لو فسر همزة النقل بالجعل أنها تجعل تصير الفاعل مفعولا فالمراد به ما يتعلق بالنسبة والتسمية فهذا الاستعمال معروف عند العرب الذين يفهمون لسان العرب أن أكفر بمعنى كفرتهم بل وعند السلف قال في الكليات صفحة سبعمائة وخمسة وستين وفي المحيط عن أبي يوسف رحمه الله قال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة قال من أكفرته لم أقبل شهادته من أكفرته يعني قلت هذا كاف لم أقبل شهادته لأنه ليس بمسلم ومن أضللته قبلت شهادته لأنه أكفرته مسلم باق على على الاسلام اذا استعمل هذا اللفظ في في معناه وروى لنا لكعي بسنده في شرح اصول الاعتقاد الجزء الثاني صفحه 290 عن الحسن ابن ايوب قال سالت احمد ابن حنبل ما تقول في القران ما تقول في القران يعني ما عقيدتك القول هنا بمعنى بمعنى الاعتقاد ما تقول في القران قال كلام الله غير مخلوق قال قلت ما تقول في من قال مخلوق قال كافر قلت بما اكفرته بما اكفرته اذا قال كافر ساله الحسن هنا ماذا ابن ايوب بما اكفرته يعني لما قلت كافر ولما نسبتته الى الكفر لما سميته كافرا قال قلت بما اكفرته قال بايات من كتاب الله ولا ان اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم كذلك من بعد ما جاءك من العلم فالقران علم الله فمن زعم ان علم الله مخلوق فقد كفر فقد كفر فهو كافر بما اكفرته بهذه الايات اذا اكفر بمعنى ماذا قلت فيه كافر هذا الوجه الاول دل على على النصب اذا كفر زيد زيد فاعل اذا اردت ان تصيره مفعولا قلت ماذا اكفرت زيدا عينيد ان تقول هذا كافر تدل على النسبة وتدل على التسمية فتسميه كم اذا لا فرق بين كفر زيد وبين اكفرت زيدا باعتبار اتصافه باصل الفعل لان كفر زيد لانه فاعل فلابد انه احدث فهو متصف باصل الفعل الذي والكفر مصدر وكذلك اكفرت زيدا انيد ان يكون النسبه والتسميه هو الفرق بين التعبيرين ومما يدل على النسبه ايضا التضعيف فتقول كفرت زيد تضعيف المراد به تضعيف العين تكرار العين كفرت كفر كفر ما الفرق بينهما كفر هذا ثلاثي وكفر هذا رباعي كفر على وزن فعل اذا الاول على وزن افعل والثاني على وزني فعل كل منهما يدل على النسبه اكفر يدل على النسبه فعل يدل على على النسبه فتقول كفرت زيدا بمعنى انك نسبته الى الكفر فقلت كفرت كفرت زيدا بمعنى انك نسبته الى الى الكفر وقلت كافر فتقول كفرت زيد ان نسبته الى الكفر فقلت كافر قال في المصباح المنير وكفره بالتجديد نسبه الى الكفر وكفره بالتشديد نسبه الى الى الكفر او قال له كفرته او قال له كفرته اذا قال له كفرته فقد قال له ماذا انت كافر ومثله في اللسان سنعرض وذكر ابن عصفور من معاني فعل التسميه كما ذكر ان من معاني افعل التسميه فالتسميه قادره ومشترك بين افعل وبين فعل فاكفر وكفر كلاهما يدلان على النسبه والتسميه واضح هذا وذكر ابن عصفور من معاني فعل التسميه كما في الممتع الممتع هذا كتاب كاسمي له صفحه 129 قال احدها يعني معاني فعلا ان تكون للنقل فتصير الفاعل مفعولا كقولك فرح زيد بيت الكفره زيد هيندي ان تقول ماذا فرحت زيدا فرحت زيدا ادخلت عليه الفرح كان لي تاثير في افراحه فرح زيد بنفسه من عنده لا علاقه لي بفرحه لكن فرحته يعني جئته لو بهديه بخبر بشيء ما صحي فرحت زيد فرح هو بنفسه فرحت زيدا فرحت زيد. ثم فرق او لا تم فرق لا بد من الذوق التذوق لي لسان عار فرح وحرته وغرم وغرمته وفزع وفزعته فزع بنفسي تخيل امرا ما فخ <فخاف> فزع حرام لكن فزعته هذا شيء الاخر فرق او لا تم فرق بين النوعين قال والثاني التكثير يعني فعل ياتي للتكثير كقولك فتحته وكسرته وقطعته وحركته والثالث الجعل على صفة كقولك فطرته فافطر والرابع التسميه هذا الذي يعني الرابع التسميه كقولك خطاته وفسقته اي سميته مخطئا وفاسقا ومثله كفرته بعض الناس عنده عجمه كبيرا اذا ما قال كفرته بل قال فسقت قال ما قال كفرته قال فسقت نقول هو بمعنىهم هو بمعنىهم هنا فائدة دراسة الاصول والقواعد لا يحتاج الى ان كل لفظ لا بد ان ينص عليه ليس بالازم بل اذا قال فسقت خطات بمعنى سميته فاسقا وسميته مخطئا حينئذ مثله ماذا كفرته ولا يحتاج الى النقل قال التسميتك قولك خطاته وفسقته اي سميتهم مخطئا وفاسقا مخطئا وفاسقا قال الرضي في شرح الشافية قوله يعني ابن الحاجب في الكافية ومنه فسقت ابن الحاجب عد فعل مما معانيها التعديه وجعل من التعديه داخلا فيه فسقطه التسميه والنسبه ولم يجعلوا منفصلا والفرق بينه وبين الجمهور ان الجمهور جعلوا النسبه معلما مستقلا وهو جعله داخلا فيه في التعديه بينهما خلاف ليس بينهما خلاف انما الخلاف خلاف لفظي بمعنى انه هل يعد سببا او معلما مستقلا او لا عنده ان النسبه داخل في معنى التعديه عند غيره لا وكلاهما اتفق على ان فسق بمعناه فاس اذا لا خلاف بينهما قال قول ومنه فسقته انما قال ذلك لان اهل التصريف جعلوا هذا النوع قسما براسي فقالوا يجيء فعل فعل لنسبه المفعول الى اصل الفعل وتسميته به نص على التسميه وتسميته به نحو فسقته اي نسبته الى الفسق وسميته فاسقا نسبته الى الفسق وسميته فاسقا كفرته نسبته الى الكفر وسميته كافرا لا فرق بينه بدعته نسبته الى البدعه وسميته مبتدعا لا فرق بينه اذا فعل وافعل ياتي بمعنى النسبة الى اصل الفعل والتسميه كلاهما بمعنى واحد قال نحو فسقت وانسبته الى الفسق سميته فاسقا وكذلك كفرته فقال المصنف يعني ابن الحاجب يرجع معناه الى التعديه اي جعلته فاسقا بانسبته الى نسبته نسبته الى الفسق الى الى الفسق فقلت ماذا فقلت فاس اذا هذا النوع الثاني الاول افعل يدل على نسبته الى الاصل مع التسميه وفعل اذا اكفر بمعنى فعل اكفرت زيدا كفرت زيدا بينهما فرق الجواب له اكفرت زيدا اذا نخلص من هذا ان اكفر وكفر بمعنى بمعنى واحد كل منهما يدل على النسبة والتسميه فالتعديه حصلت بالهمزه في اكرم وبالتضعيف الذي هو تكرار العين في فعل اكفرت وكفرت النسبة والتسميه بدانا الحديث اذا تذكرون بمثال كفر زيد كفر زيد كفر زيد هذا فعل فاعل يختلف عن اكفرت زيدا وكفرت زيد اكفرت زيدا كفرت زيدا زيدا هنا مفعول به لفظا ومعنى ولك هو منصوب وكفر زيد زيد هنا فاعل جمله فعليه السؤال هنا السؤال هل يمكن ان نجعل كفر زيد كفرا دون زياده على كفر هل يمكن ان نجعل كفر زيد مثل اكفرنا وكفرنا زيدا في المعنى والتسميه او لا هل يمكن او لا يمكن الجواب نعم ان تاتي بالباء فتدخله على الفاعل فتقول كفرت بزيد حينئذ يفيد النسبه والتسمية وانتهينا صحيح كفر زيد كفر زيد أكفرت زيدا كفرت زيدا واضح كفر زيدا زيد فاعل حينئذ هل يمكن أن أجعل هذا التركيب كفر زيد مثل أكفر زيدا وكفرت زيدا في الدلالة على النسبة والتسمية قل نعم يبقى كفر كما هو وندخل الباء التي تسمى باء التعدية على الفاعل فصار في الاصل هو فاعل لكنه في المعنى مفعولا به في المعنى مفعولا به وان جرى به بالحرف اذا هل ثم فرق بين هذه الانواع الثلاثه الجواب لا اذا السؤال هل يمكن ان نجعل كفر زيد مثل اكفرنا وكفرنا زيدا في المعنى وهو الدلاله على النسبه الى اصل الفعل وتسميته به يعني وضعا من جهه الوضع فاكفرت الهمزه تدل على التسميه في الوضع فعل زياده العين حرف هنا يدل على التسميه وضعا بخلاف كفر زيد يدل بدلاله اللزوم لا مجرد الاخبار فقط دون زياده الهمزه والتضعيف الجواب نعم ناتي بالباء باء التعديه فتقول كفرت بزيد زيد في هذا التركيب هو في المعنى مفعول به وان كان مجرورا في اللفظ كفارته بزيد كفارته بزيد كفارته فعل فاعل بزيد جار ومجرور متعلق بكفره والباء هذه تسمى باء تعدي من حيث المعنى وا وان لم تكن في الاعراب كذلك على الا تسميها بان باء تعديه وزيد اسم مجرور بالباء وجره كسره الظاهره في اخره من حيث المعنى زيد مفعول به زيد مفعول به إذن بزيد هو زيدا في قولك أكفرت وكفرنا لا فرق بينها إذن كفرت بزيد كفرنا بكم أي نسبناكم إلى الكفر وسميناكم كفارا كما لو قلت أكفرناكم بمعنى سميناكم كفارا وكفرناكم هذا واضح لا ينزعون فيه كفرناك بمعنى سبناك إلى الكفر فقلنا كافر كذلك كفرت بزيد معناه كفرناك بمعنى كفرناك لا فرق بين هذه الانواع الثلاثه كفر زيد فيه اخبار عن فعله هو وما قام به كما ذكرنا سابقا كفرت بزيد فيه زياده على المعنى الاصلي وهو افاده نسبتك اياه الى الكفر والتسميه كذلك بكافر وضعا لكافر وضعا ثم سؤال اخر عرفنا ان كفرت بزيد هو اكفرت زيد كفرت زيدا هذه كلها هل فيها اصل وفرع هذا مهم قل نعم فيها اصل وفرع اكفرت زيدا هو الاصل وكفرت بزيد هو الفرع فاذا عبر بالفرع تضمن الاصل قطعا زياده على المعنى السابق التقرير فالاصل اكفرتم زيدا وكفرتم بزيد هذا فرع لان التعديه في الهمزه اصلا والتعديه في الباء فرع ولذلك هذا يكون ماذا جاء التعمير في الايه بالفرع لا لا بالاصل الاصل اكفرناكم الفرع والفرع كفرنا بكم لان التعديه اصل في الهمزه فرع فيه في الباء اذا عرفنا هذا التسلسل باعتباري اولا الضمير كفرنا بكم كاف هنا خطاب ولذلك اذا فهمت هذه القواعد اكثرناكم وكفرناكم علمت لماذا قدمنا بان الكاف لابد ان يكون مدلوله معينا شخصا لان الحكم هنا بماذا بالتنزيل تسميته كافرا هذا لا يكون الا بعد بعد التنزيل اذا كفرنا بكم بمعنى كفرناكم اكفرناكم هل في اشكال هل ثم اشكال هذا خلاصه الجواب واليك مزيد بيان وايضاح فاقول وبالله التوفيق ينقسم الفعل هذا باب التوسعه فيه دلاله على القواعد السابقه ينقسم الفعل باعتبار التعدي واللزوم الى لازم ومتعد يعني قسمه ثنائيه قسمه ثنائيه وابن مالك قال ولازم غير المعاد و لازم غير المعد متقابلان قال عدي لازمه بحرف جر الفعل اللازم هو الذي لا ينصب مفعولا به بنفسه لا ينصب مفعولا به بنفسه يعني ينصبه بغيره كفر لازم او لا لازم تعدى بنفسه كفر زيد لا يتعدى لا يتعدى اذا اردت ان ينصب حلت ان تاتي بغيره تزيد عليه ماذا الهمزه او تضعف العين فتقول اكفرت زيدا قوي forte زيد اذا نصب بغير لا ينصب مفعولا به فقط وليس كما يعبر البعض ان الفعل اللازم لا ينصب هذا خطا لماذا لانه قد ينصب لكن غير المفعول به جاء زيد ضاحكا جاء فعل لازم او متعدي لازم بالاجماع فعل اللازم جاء زيد هذا فعل فعل ضاحكا هذا منصوب ما العامل فيه جاء الفعل اذا فعل لازم ونصب لا اشكالا ولكنه نصب حالا واللازم لا ينصبه مفعولا به اذا فرق بين النوع فلا تعبر في تعريف اللازم انه الذي لا ينصب قل لا هذا خطا ليس بصواب وانما لا ينصب نوعا معينا وهو المفعول به وما عداه من النواصب لا اشكالا فيه لا اشكالا فيه والفعل اللازم يتعدى بالهمزه والتضعيف والباء اذا عرفنا اللازم لا ينصب مفعولا به بنفسه والمتعدي هو الذي ينصب والفعل اللازم يتعدى بالهمزه والتضعيف والباء كما ذكرنا سابقا والتعديه عند النحاه نوعان تعديه عامه وتعديه خاصه تعديه عامه تشمل جميع حروف الجر والتعديه الخاصه خاصه بالباء لانها قامت مقام همزه النقل هذا المراد به اذا التعدي على نوعين تعديه عامه وتعديه خاصه فاما التعديه العامه فكل حرف من حروف الجر هو معد ولذلك قيل سميت حروف جر لذلك لان تجر جر البسط لان تجر معان الافعال الى الاسماء هي جر اولى جرته المعنى اللغوي موجود الايصال اذا حروف الجر سميت حروف جر لانها تهجر هذا معنى التعديه عدت اوصلت معنى الفعل الى الى الاسم ولذلك جرت معناه جرت معناه الى الى الاسم فالعامه كل حرف من حروف الجر هو معد واما التعديه الخاصه فهي التي تتعلق بحرف الباء على جهه الخصوص ذهبت بزيد اذهبت زيدا بمعنىه ذهبت بزييد اذهبت لزيد قال الصبان في حاشيه الاشموني في باب تعدي الفعل ولزومه تعدي الفعل ولزومه على الحكايه الجزء الثاني صفحه 130 ثم هذه التعديه التي تعاقب عليها الباء الهمزه تعاقب عليها الباء الهمزه اذا ايهما اصل الهمزه عاقبتها الباء اذا اكفرت اصل كفرت بزيد هذا فراء المعاقبه بمعنى النيابه نابت الباء عن الهمزه وبها يصير الفاعل مفعولا هي التعديه الخاصه بالباء هذا النوع تصير الفاعل مفعولا مع اقامه الباء مقامه همزه النقل تعديه خاصه قال اما التعديه العامه التي ايصال معنى الفعل الى الاسم فيشتملك فيها جميع حروف الجر هي عامه اذا العامه كاسمها عام فيدخل فيها الباء وغيرها من حروف الجر كل حرف جر وجدته حينئذ نكون متعديا عد معنى الفعل الى الاسم الذي دخل عليه حرف الجر ما يتعلق بالنسبه والتسميه هذا خاص بالباء لان قامت مقام همزه النقل هذا المراد بالتعديه العامه والخاصه وقال كذلك في موضع ذاته قبله قوله التعديه اي الخاصه قوله وهي المعاقبه للهمزه التعديه بهذا المعنى مختصه بالباء واما التعديه بمعنى ايصال معنى الفعل الى الاسم فمشتركه بين حروف الجر التي ليست بالزائده ولا في حكم الزائده يعني حروف الجر الاصليه لان حرف الجر قد يكون اصليا وقد يكون زائدا وقد يكون شبيها ب بالزائد كما هو معروف في محله قال السيط في همع الهوى مع الجزء الثاني صفحة 455 فالتعدية ليست من المعاني التي وضعت الحروف لها وإنما ذلك أمر لفظي مقصوده إيصال الفعل الذي لا يستقل بالوصول بنفسه إلى الاسمه هذا المقصود بالتعدية العامة فيتعدى إليه بواسطته وهذا القصد يشتلك فيه جميع الحروف لانها وضعت لتوصيل الافعال الى الاسماء على معنى الجر لتوصيل بمعنى التوصيل المعهود اذا معنى الفعل اوصلته الى الى الاسم الى الاسم ذهبت بزيد وقال الصبان في باب التعجب الجزء الثالث صفحه 27 قوله الباء للتعديه اي فموضع مجرورها نصب على المفعوليه اذا كانت الباء للتعديه فالموضع اين نكون ماذا نصب على المفعوليه يقول نصبا على المفعولين قال كذلك في الحاشيه الجزء الثاني صفحه 329 وقوله في تصيير الفاعل مفعولا لكن مفعوليه مع الباء بواسطتها ومع الهمزه بلا واسطه اكفرت زيدا صار مفعولا به بدون واسط نصب بنفسي نصب بنفسي وفي كفرت بزيد الباء في اللض مجروبه ليس مفعولا به لو أنكر أو منكر حينيذ لا أشكى لكنه في المعنى ذلك لا يعراب في العراب لا تذكر المفعولية وإنما من جهة المعنى هذه القواعد للعلم بمدلولات الألفاظ وأما من حيث العراب فتذكره على ظاهره الباء حرف جر وزيد اسمه مجرور بالباء والجار مجرور متعلق بكفرة لكن من حيث ما يفهمه ودلالة التركيب على المعنى تأتي مسألة ماذا المفعولية والتعدي إلى خيره ولذلك حتى الباء يقال فيه حرف جر ولا يقال فيه باء التعديه وناب الى خير لا هذا من جهه المعاني فقط واما من جهه الاعراب فعلى ما اشتهر عند عند النحاهه تعديه الفعل اللازم قال ابن يعيش في شرح المفصل الجزء الرابع صفحه 299 المفصل لمن زمخشري نعم مفصل للزمخشري ابن يعيش ابن يعيش هو اسمه يعيش ابن علي ابن يعيش لكنه اشتهر بابن يعيش قال ابن يعيش قال صاحب الكتاب لا يسميه لكن يقول قال صاحب الكتاب وللتعديه اسباب ثلاثه وللتعديه اسباب ثلاثه وهي الهمزه وتثقيل الحشوي يعني الوسط فعل فعل كفرا الفاء دي وسط يسمى ماذا يسمى حشوا تثقيله بمعنى تضعيف التكرار فعلا وتثقيل الحشو وحرف الجن هكذا قال الزمخشري أن أسباب التعدي يعني ما يوصل إلى التعدي إلى تصير اللازم متعدياً ثلاثة تتصل ثلاثتها بغير المتعدي هكذا قال الزمخشري فتصيره متعدياً تصيره فتصيره متعدياً وبالمتعدي إلى مفعول واحد فتصيره ذا مفعولين نحو قولك أذهبته مفعول اصله ذهب زيد اذهبته تعدى اولى تعدى بنفسه تعدى بنفسه ذهب زيد فعل فعل ذهب هذا قاصر لا ينصب مفعولا به اذا اردت ان اجعل اللفظ دالا على ان ثمه علاقه لي بهذا الاذهاب فقل اذهبته يعني الذي حملته على ذلك او جعلته ذاهبا وفرحته كما سبع وخرجت به واحفرته بئرا وعلمته القران وغصبت عليه الضيعه قالوا تتصل الهمزه بالمتعدي لاثنين فتنقل الى ثلاثه النحو اعلمت هذا كلام الدمقشقي قال الشارح ابن يعيش قد ذكرنا ان الافعال على ضربين منها ما هو لازم للفاعل غير متجاوز له الى مفعول الى مفعول ويقال له غير متعدي اللازم غير متعد ويسمى بالقاصر ومنها ما يتجاوز الفاعل الى مفعول به او المتعدي قد يكون مفعولا واحدا قد يكون اثنين قد يكون زياده على على ذلك ويقال له المتعدي فاذا اردت ان تعدي فاذا اردت ان تعدي ما كان لازما غير متعد الى مفعول كان ذلك بزياده احد هذه الاشياء الثلاثه وهي الهمزه وتضعيف العين وحرف الجيم صارت ماذا صارت متعدية إذن كفرنا بكم متعدي أو لا متعدي أصلوا كفر زيد كفروا هذا الأصل فلما أراد أن يعديه حريد جاء بالباقي فأما الأول وهو زيادة الهمزة في أوله فنحو ذهب وأذهبته وخرج وأخرجته قال الله تعالى أذهبتم طيباتكم أذهبتم طيباتكم طيبات فعله فاعل طيباتكم هذا مفعول به الاصل ذهبت طيباتكم لازم وقال كما اخرج ابويكم من الجنه كما اخرج خرج ابواكم هذا الاصل اخرج هو له تاثير او لا له تاثير اذا كما اخرج ابويكم من الجنه اخرج هذا متعدي تعدى بماذا بالهمزه ذهب الله بنورهم تعدى بالباء اذهب الله نورهم تعدى بي بالهمزه الا ترى انه حدث بدخول الهمزه تعدي لم يكن قبل لا شك في ذلك ولهذا البناء الذي هو افعل معان اخرى تذكر بعض الا ان الغالب عليه التعديه فافعل كخرج واكفر الغالب عليه التعديان واما التضعيف الذي هو السبب الثاني فنحو قولك فرح زيد وفرحته وغرم وغرمته ونبل ونبلته ونزل ونزلته والمراد حملته على ذلك حملته على ذلك له تاثير فيه وجعلته يفعلهم ولذلك صار متعديا بعد ان لم يكن كذلك وهذا البناء الذي هو فعل وهذا البناء يشارك افعل في اكثر معانيها الا ان احدهما قد يكثر في معنى ويقل في معنى اخر على ما سنذكر واما حروف الجر هذا الثالث اذا التعديه كلها تنطبق على كفر اكفرت كفرت كفرت بكذا فكل عين اذا صالحه فيه في المثال الذي الذي معنا واما حروف الجر فنحو قولك مررت بزيد مررت بزيد ونزلت على عمله هو لم يتحدث الان عن التعديه الخاصه بالباء وانما اراد التعديه العامه التي يشترك فيها جميع حروف الجر قال فنحو قولك مررت بزيد ونزلت على عمرو فهذه الحروف انما دخلت الاسم للتعديه وايصال معنى الفعل الى الاسم وهذا معنى التعديه العامه ايصال معنى الفعل الى الى الاسم لان الفعل قبلها لا يصل الى الاسم بنفسه لانها افعال ضعفت عرفا واستعمالا فوجب تقويتها بالحروف الجاره فيكون لفظه مجرورا وموضعه نصبا بانه مفعول ولذلك يجوز فيما عطف عليه وجهان وهذا فيه خلاف اكثر النحاة على المن جائز من حيث النطق لكنه ممنوع من حيث التعليل يعني يجوز ان تقول ماذا كما مثل هنا قال ولذلك يجوز فيما عطف عليه وجهان الجر والنصب نحو قولك مررت بزيد وعمر وعمرا مررت بزيد زيد قلنا في الموضع ماذا مفعول به فهو منصوب اذا عطفته ينيد الاصل ان تعطف على اللفظ لانك لو اسقطت الباء لا يتعدى الفعل لا ينصب بنفسه وهذا يمتنع العطف عليه عينيد ان تقول ماذا مررت بزيد وعمر هذا العصر يجوز سماعا لا تعليلا بما ذكر ابن يعيش هنا تقول مررت بزيد وعمرا بالنصب لكنه على أنه مفعول به لفعل محذوف ليس معطوفا على الموضع وابن يعيش وغيره وكذلك ابن جني يجوزون العاطف على, على المحل قال فالجر على اللفظ والنصب على الموضع وذلك من قبل من جهة أن الحرف يتنزل منزلة الجزء من الفعل وذلك من قبل من جهة أن الحرف من جهة أنه به وصل إلى الاسم وصل إلى الاسم فكان كالهمزة في أذهبته والتضعيف في فرحته يعني يريد أن يعلل لك ماذا أن أفعل أصل فعل دخلت الهمزة فنصبت أو لا نصبت لقلتك أكفرت زيدا و... وعمرا لا إشكال فيه التعدي حصلت ماذا بالهمزة الفعل صار على وزن افعل اذا الهمزه كالجزء من الفعل صحيح كفرت بتضعيف العين فعل صارت تكرار العين او تكرير العين كالجزء من من الفعل اذا بكل منهما الهمزه والتضعيف صار الفعل متعديا الباء اقيمت مقام الهمزه اذا تنزل منزله الفعل لهذا الوجه عنيد عطف على مدخول الباء كما لو عطف على مدخول المنصوب بأفعل وفعل لا فرق بينهما هكذا قال ابن يعيش وذلك من قبل ان الحرف يتنزل منزله الجزء من الفعل من جهه انه به وصل الى الاسم اكفرت زيد ما وصل الفعل الى زيد بالنصب الا بالهمزه كذلك كفرت بزيد ما وصل الا بي بالباء فلا فرق بينهما قال من جهتي انه به وصل الى الاسم فكانك الهمزه في اذهبته والتضعيف في فرحتهم وتاره يتنزل منزله الجزء من الاسم المجرور به ولذلك جاز ان يعطف عليهما بالنصب فالجر على الاسم وحده والنصب على موضع الحرف والاسم معا الى ان قال واعلم انه متى عديت الفعل بالهمزه او التضعيف لم تجمع بين واحد منهما وحرف الجر يعني هل يجوز ان تقول ماذا أكفرت بزيد يجوز أو لا يجوز لا يجوز لأن الباء عوض وقامت مقام الهمزة وعند العرب قاعدة لا يجمع بين العوض والمعوض عنه والبدل المبدل منه لا يجمع بينهما وإنما تقول أكفرت زيدا كفرت بزيد أما أكفرت بزيد هذا وإن مشى <تصفيق> مع بعض الناس إلا أنه ليس بالصحيح في لسالة العرب لأنه جمع بين النوعين لم تجمع بين واحد منهما وحرف الجر لان الغرض تعديه الفعل فباي شيء حصل اغنى عن هذا تسويه بين الباء والهمزه ولا حاجه الى الجمع بينهما فتقول ادخلت زيدا الداره واذهبت خالدا ودخلت بزيد الداره وذهبت به قال الله تعالى يكاد سنا برقه يذهب بالافصال يذهب بالافصال ما قال يذهب بالافصال قال يذهب بالابصال ولا يجوز أدخلت بزيد الدارة هذا لا يجوز أدخلت بزيد الدارة جمع بين النوعين فلا ولا أذهبت به يجوز أو لا يجوز <تصفيق> ولا أذهبت به هذا لا يجوز قال فتجمع بين الهمزة والباء لما ذكرت لك فاعرفه إذن ذكر ابن يعيش تبعا لما ذكره الزمخشري وهو قول يكاد نكون اتفاق عليه بمعنى أن التعديا تكون بالهمزة وهذا لا إشكال فيه وتكون كذلك بالتضعيف هذا لا إشكال فيه وتكون كذلك بحروف الجر وهذا كذلك لا إشكال فيه وإن اختلفوا في بعض الفروع لأنهم متفقون على أن التعدية حاصلة بهذه كلها وعلى أن الفاعل يصير مفعولا به لفظا ومعنا في أكفر وكافر وأنه يصير في المعنى مفعولا به في كافر بزيد لا خلافة في هذه المعنى اللزيه ولذلك قال الزمخشري نفسه في المفصل وفعل يؤخي افعل في التعديه يؤخيه يعني صار ماذا اخ له لا فرق بينهما كما ان افعل يتعدى كذلك فعله وكل منهما تعدى بزياده مع ان الاصل فيه انه فعل لازم وليس الاصل فيه ماذا التعدي وفعل يؤخي افعل في التعديه نحو فرحته وغرمته ومنه خطات وفسخت وتزيد كفرت وبدعت لا يحتاج انه, أنه لابد ان النص على على ذلك قال السيوطي في هم الهوامع الجزء الثالث صفحه 12 وتتعاقب الهمزه والتضعيف والباء تتعاقب يعني كل منهما ياتي بدلا عن, عن الاخر تارة تقول اكفرت تارة تقول كفرت تارت تقول كفرت بكذا كل منها يؤدي المعنى المراد فلا إشكال فيه وتتعاقب الهمزة والتضعيف والباء أي يقع كل منهما موقع الآخر نحو أنزلت الشيء ونزلته وأثبتت الشيء وثبتته وأذهبت زيدا وذهبت به ومن ثم أي من هنا يعني التعاقب ادعى الجمهور أن معناهما أي الهمزة والتضعيف او الهمزه والباء في التعديه واحد لا فرق بينها انها من حيث الدلاله عند جمهور النحاة بعد الاتفاق على انها تعد على انها متساويه في التعدي فلا فرق بين افعل وفعل وفعل بكذا من حيث افاده التعدي قال فلا يفهم هذا التضعيف فلا يفهم هذا التضعيف تكرارا ولا مبالغه لان فعل قد تاتي لي التكرار وقد تاتي للتضعيف حينئذ هل اذا جاء كفر كفر كفر او المراد ايقاع الكفر مره واحده لا تدل على التكرار لا تدل على التكرار لان هذا المراد به هذا المراد بالتعديه في افعل حينئذ الدلاله على وقوع الفعل مره واحده فدلاله فعل على التضعيف والتكرار من قولنا كفرت زيدا مسلوبا فلا تفيده مع افاده التعدي وإنما قد يراد به على جهه الاستقلال اذا اريد به ماذا قطعت كذا حينئذ اراد بها انه قطعه مره بعد بعد مره لكن في مثل هذا الموضع الذي يراد به الدلاله على التعديه لا تفيد تكرارا ولا تضعيفا ولا مبالغه ولا مصاحبه في الباء وادعى الزبخشري ومن وافقه ان بين التعديتين فرقا كل منهما معدي وان التعديه بالهمزه لا تدل على تكرير وبالتضعيف تدل عليه لكنه ضعيف هذا ممن فرض به الزمخشري يمن من اتبعه ان كفر هذا يدل على ماذا على ايقاع التكفير مره بعده قل لا وانما المراد به مره واحده ورد بقوله تعالى وقد نزل نزل على وزن فعل العاصم نزل صحيح نزل نزل وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيرهم انكم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا وهو اشاره يقول السيوطي وهو اشاره الى قوله واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم الايه وهي ايه واحده صحيح او لا الايه وقد نزل عليكم ان اذا سمعتم نزل كم ايه ايه واحده اذا لا تدل على التكرار ولا على التضعيف هذا استدلال صحيح وثابت فيه في محل اذا نزل هنا للتعدي ولا تفيد تكرارا ولا ولا تضعيفا او كذلك هذا رد على الزبخشري واثبات ايه لاسيما الايات الاحتجاج بها اثبات ايه واحده تنقض اصله يكفي لان اصله يدل على انه لا يوجد تعد الا بماذا الا بالمضاعفه ونحن اثبتنا هنا ماذا وجود نزل وقد حصل تنزيل مره واحده لايه واحده وبقوله لولا نزل عليه القران جمله واحده نزل جمله واحده لو نزل القران جمله واحده كم مره ينزل مره واحده والسعم هنا ماذا نزل الذي وفعل فعل اذا فعل في التعدي لا تقتضي تكرارا ولا تضعيفا يرد عليه بمثل هذا التركيم قال ودع المبرد والسهيل الفرق بين الهمزة والباء وأنك إذا قلت ذهبت بزيد كنت مصاحبا له في الذهاب ورد بقول تعالى ذهب الله بنوره ذهب الله بنوره وفي القراءة الأخرى أذهب الله نوره ولذلك فسرت الآية بالقراءة الأخرى قال الأشموني عند شرح قول من مالك وعدي لازم بحرف الجري قال وعدي لازم بحرف الجري نحو ذهبت بزيد بمعنى أذهبته ذهبت بزيد بمعنى أذهبته كفرت بزيد بمعنى أكفرته قس عليه لا تكن مثل هؤلاء المغفلي قل ما نطقهم لا أشكال تأتي به القواعد والأصول إنما تدرس من أجل قياس ما لم يسمع على ما سمع هذا الأصل صحيح أو لا القواعد الاصوليه والقواعد الفقهيه انما يستفاد منها ماذا ليس فيما وجد نعم قد يكون فيها فائده في الترجيح والتصحيح لكن اذا كان ثمه جديد نازل عنيد تنزل على هذه القواعد وهذه كلها امور مسموعه ليس فيها شيء من الاستنباط البتء قال نحو ذهبت بزيد بمعنى اذهبته كفرت بزيد بمعنى اكفرته وعجبت منه وغضبت عليه ثم قال ويصير اللازم متعديا بسبعه اشياء الأول همزة النقل كما أسلفته ويقصن قولهم قبل ذلك هذه الهمزة تدخل على الفعل الثلاثي يعني اللازم فيتعدى بها إلى مفعول كان فاعلا قبله مثل كافراء زيد زيد هذا فاعل دخلت عليه الهمزة قد أكفرت زيدا فانتقل من الفاعلية إلى المفعولية فيصير متعديا إن كان لازما نحو جلس زيد وأجلس زيدا الثاني تضعيف العين نحو فرح زيد وفرحت زيد وقد اجتمعا في قوله تعالى نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل نزل وانزل كيف تفهم هذه وهذه الى اخر كلامي قال ابن مالك في شرح التسهيل الجزء الثاني صفحه 163 قال تدخل في هذا الباب على الثلاثي غير المتعدي الى اثنين همزه النقل هذا ابن مالك همزه النقل فيزاد مفعولا ان كان متعديا ويصير متعديا ان كان لازما اذا هو لازم فدخلت عليه الهمزه فصار ماذا صار متعديا قال ويعاقب الهمزه كثيرا ويغني عنها قليلا تضعيف العين ما لم تكن همزه يعني ما لم تكن العين همزه الا تضعف وقل ذلك في غيرها من حروف الحلق هذه المعاني كلها نص عليها سيبويه في الكتاب اي كتاب كتاب سيبويه اذا قيل كتاب فهو اسمه اسمه الكتاب نص على هذه المعاني كلها فعالة وأفعال وفعالة لكنه زاد وهذا المعنى منقول زاد ما نقلناه سابقا عن ابن عصفور قال سيباوي في الكتاب اللزر الرابع صفحة ثمان وخمسين فأما خطأته فأما خطأته ومثل وماذا كفرته لا فرق فأما خطأته فإنما أردت سميته مخطئا هذا كلام سيباوي خطات يعني سميته مخطئا كفرته يعني سميته ها كافرا قال اردت سميته مخطئا كما انك حيث قلت فسقته وزنيته يعني <تصفيق> هذا الكلام له <تصفيق> يعني قلت فاسق وقلت زانن فسقته زنيته اي سميته بالزنا والفسق كما تقول حييته اذا استقبلته بحيات الله قال كما قلت كما قلت له يا فاسق وخطاته قلت له يا يا مخطئ خطات وخطاته لا اشكال في ضبطه اذا التسميه داخله في مفهوم اكثر وكفر وعرفنا ان الهمزه للتعديه وان التضعيف للتعديه وكلاهما يقتضيان النسبه والتسميه وان الباء تاتي وتعاقب الهمزة همزة النقل فتفيد النسبة والتسمية إذا كفرنا بكم معناه ماذا كفرناكم وليس هذا بدعة من القول الباء في نحو كفرنا بكم للتعديا ليه للتعديا وسيادة إن شاء الله تعالى ذكر النقول عن أهل العلمي أن الباء هنا في هذا المقام على جهة القصوص للتعديا فتفيد حينئذ ما تفيد همزة النقل النق والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين